سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيى أنا أنت عم من عم سو فنر غلا رفقي كل الهمم للمسير للع. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم كم سهرنا من ليالي للصباح لا كم عراقل انكسرنا كم حفظنا من نزم كم جسور صيد المعاني نبتغي ربص الورم بساعة دوار نستقيع الملعش نستهيل كل غال كي نحقق الحلم إن سإننا نؤال بل نسير للأمان إن قمة الجبال أستحقنا جرام سوف نبقى أشهدون حالي بالسرور أبتسم إذ أقل دلال والشهادة أستلم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الغصر يا نجوم السماء يا عبايقاً يا سحاء برجاء يا ديور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الألم بشهادة إنني كنت القصّب إشهدوا هذا النساي.